2. استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك ينقسم الأدب التركي إلى قسمين الأدب الكلاسيكي والأدب الحديث قد تتكون محتويات المسرح من الروايات الرومانسية والسير الذاتية والخيال العلمي نحن شاهدنا عشر مسرحيات حديثة في هذه السنة أنتم شاهدتم ثلاثين مسرحية كلاسيكية في السنة الماضية